إن للمتقين مفازا حذائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 ثابا قريبا يوم يوم ظر المرء ما قدمت يداه يوم يوم ظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا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 يوم ترجف راضفة تتبعها الراضفة قلوب يوم إذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لم ردون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى